يقول السائل أحسن الله إليكم ما ضابط استعمال المعاريض استعمال المعاريض أن يأتي بكلام يعرض فيه يعرض فيه ولا يكون فيه كذب ويكون فيه تخلص من سؤال السائل أو طلب الطالب دون أن يكذب عليه سواء في إرادته بذلك بعدا عن الرياء أو تخلصا من أمر يرغب مثلا في التخلص منه فيأتي بكلمة لا يكون فيها كذب ويكون فيها إجابة للسائل ويكون فيها إجابة للسائل نعم يقول هل يجوز للإنسان ذم نفسه أمام الناس؟ لما يعلم من التقصير في حق الله ذم النفس قد يكون المراد به يذمها تواضعا وإدراكا لتقصيره وتفريطه في جنب الله وقد يكون له أيضا غرض آخر أن يكون مثلا وعلى كل إن كان قال ذلك تواضعا وهضما للنفس أو اقرارا بما عنده من تقصير أو نحو ذلك فهذا كله لا بأس به ونقل عن عدد من السلف وأهل العلم كلمات من هذا القبيل مثل ما نقله ابن القيم رحمه الله في المدارج عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يقول ما أنا بشيء ولست بشيء ومثل هذا يأتي في نقول عن عدد من السلف وأهل العلم نعم يقول أصيبت زوجتي بالعين وهي متأثرة بهذه العين في جسدها ووالدتي تطلب مني الذهاب بها إلى راقي وتقول إذا لم تذهب بها إلى الراقي أزعل منك ماذا أفعل أنا أريد أن أكون من السبعين ألف إذا أولا يعمل على إقناع والدته بهذا الأمر وأن الأفضل لأختنا أن تلجأ إلى الله وتكثر هي من القراءة على نفسها ونوجهها إلى ذلك وأيضا نتعاون نحن في البيت على القراءه عليها دون أن نعرضها لهذا الاسترقا وإن أصرت الوالدة ففعل ذلك برا بها وقياما بطلبها فأرجو أن لا بأس بذلك ولا يكون بذلك من الذين لا يكون بذلك من الذين يسترقون لأنه لم يسترق وإنما فعل شيئا طلبته الوالدة والحت على فعله وهو أمر مباح وليس أمرا محرما لكن يوضح لها برفق هذه المعاني فإن أصرت وفعل ذلك فلا بأس بذلك ولا يؤثر عليه نعم يقول فضيلة الشيخ هل الصغائر في تحقيق التوحيد الواجب اللمم من الذنوب إذا لم يكن في القلب استهانه وإصرار عليه واستخفاف بذلك وما يوصل به إلى غلظ هذه المعاصي أو أنها أيضا قد تخطو به إلى الكبائر وتجره إليها فيبريد إليها وموصل إليها إذا كان كذلك فأمرها لا يصل إلى ذلك وقد قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم احب ان أنبه قبل أن نواصل لكي لا أنسى بالنسبة لي الدرس في الأسبوع القادم بدءا من السبت إلى الأربعاء يتوقف وبإذن الله تبارك وتعالى يوم الخميس أعود للتدريس بعد المغرب في هذا المكان في شرح كتاب التوحيد نعم السؤال الثاني يسأل عن صاحب البطاقة يقول كيف نال ما نال مع أن له معاصي كثيرة ذكر أهل العلم أن هذا الرجل نال ما نال لما قام في قلبه من إخلاص وصدق، لأنه يقول لا إله إلا الله كثيرون ولم ينالوا ما نال هذا الشخص ولم ينالوا ما نال هذا الشخص، فدل ذلك أنه قام في قلبه من الصدق والإخلاص هنا قال هذه الكلمة ما بلغ. به هذا المبلغ وصل هذا الموصل وإلا فآخرون كثيرون قالوا لا إله إلا الله ورجحت سيئاتهم ودخلوا النار وعدبوا على ذنوبهم وخطاياهم ثم بعد ذلك يخرجون منها كما يدل لذلك الحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال درة من إيمان نعم يقول هناك اليوم كي لكنه ليس بالنار يسمى كي بالبارد هل يدخل في النهي الحديث لا أدري هل يدخل هو يسمى كي وبعضهم يقال هكذا يطلق عليه كي وهو حقيقة ليس بكي فلا أدري لا أستطيع أن أقول فيه شيئا نعم يقول من كان مقصرا أو ظالما لنفسه؟ هل يعتبر من الاعتداء في الدعاء أن يسأل الله أن يجعله من السبعين ألف؟ يسأل الله أن يجعله من السبعين ألف بمعنى أن يوفقه لأن يبقى على هذا الظلم وهذه المعاصي، لكن ليسأل الله أن يوفقه وأن يعينه لأنه لا لا يزال في ميدان العمل وعنده فسحة للترقى في. الكمال فيسأل الله أن يجعله منهم بمعنى أن يوفقه لأعمالهم ويعينه على التوبة من تلك المعاصي أو الكبائر أو الظلم للنفس ولكن كما قال أهل العلم لا بد مع الدعاء من بذل السبب لا بد مع الدعاء من بذل السبب فإذا دعا في مطلب ما وسأل الله تبارك وتعالى يتبع ذلك بذل الأسباب لا أن يقتصر على الدعاء ويتخلى عن فعل السبب وقد قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ومما أضرب به المثال لتوضيح هذا المعنى الذي ذكره أهل العلم ما ورد في الحديث حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل يوم بعد صلاة الصبح اللهم اني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إذا دعا المسلم بهذه الدعوة بعد صلاة الصبح يذهب ويطلب العلم ويبحث عنه ويقرأ متنا يحفظ حديثا يحفظ آية من القرآن أما ان يقول الله اني أسألك علما نافعا ثم يذهب إلى البيت وينام إلى الظهر ما يأتيه العلم لابد أن يتبع الدعاء ببدل السبب وهذا في كل الأدية وهذا إنما هو مثال فقط للتوضيح نعم يقول كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال الله الله وبأن كلمة الله ليست ذكر المراد بالحديث حتى لا يقال الله الله حتى لا يذكر الله حتى لا يذكر الله لا أنه يقال الله الله يعني تردد هذه الكلمة لأنه ذكر الله لا يكون إلا بجملة تامة والله والله هذه الكلمة لو رددها الإنسان مئات المرات أو آلاف المرات لا يكون بمجرد تكرارها ذاكرا لله لأن هذه الكلمة إنما تفيد إذا أضيف إليها كلاما تكون به جملة مفيدة مثل الله أكبر أو سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو استغفر الله أو نحو ذلك فالاذكار والأدعي المشروعة كلها جمل مفيدة كلها جمل مفيدة أما الذكر بلفظ الجلاله مظهرا أو مضمرا هذا ليس ذكرا مشروعا وليس هناك إطلاقا ما يدل على مشروعية ذلك لا من الكتاب ولا من السنة وكل ما يورده من يقول ذلك كلها تكلفات لا يقوم بها حجه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك نشهد الله لا أنت نستغفرك ونتوب إليك